فاصدر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مفهوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه رب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 بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحقة وما أدراك ما الحق كذب السمود وعاد بالقارعة فَأَمَّا تَوَدُّ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةَ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَبَّارٍ عَاتِيَةٍ تَقْهَرُهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَادُ نَخْلٍ قَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم من بَاقِيَةٍ